بسم الله الرحمن الرحيم حان تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب فَإِنْ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَقْتُلُونَ وَقْتَلاَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقْتَلاَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأحيي به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون تلك ايات الله نتموا عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون